Ah, mijn nek, mijn ah, ah, ah, ah, Maar je ziet niet geregeld dat niet niet لي راسي عايشها كتير بس انت ناسي من انا يا كبير مش قادر عايشها كتير بس انت ناسي من انا يا كبير خفف حركاتك ما تعيشها كتير خفت حركاتك ما تعيشها كتير انت هو بدلل فيك هو عا هنا نومك نسيك انت بتهملني وبدلل فيك, فيك هو عا هنا نومك نسيك خفف حركاتك ما تعيش كتير خفف حركاتك ما تعيش كتير وحياة الماء Maar je ziet me